وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَانِهِمْ فَمَنْ يُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَلَا يُلَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَذَّبُوا كان الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيرا واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لذقناك ضعف الحياه وضعف الممات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 ولا تجد لسنتنا تحويلا اقيم الصلاة لدلوك الشمس وسقر الليل اقيم الصلاة لدلوك الشمس وسقر الليل وقرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهودا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 ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي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 أَلَنَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَافٌ فِي السَّمَاءِ وَلَن نؤمن لرقي 119. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 110. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا